وقال حدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى يتفق المسلمون على أنه يحرم صوم يومي العيدين أما يوم عيد الفطر فهو من حكمة المولى سبحانه أن أحاط رمضان في أوله بتحريم صوم يوم الشك وفي آخره بصوم يوم العيد ليسلم رمضان فلا يدح يلحق به يسبق ما به فلا يسبق بما ليس منه ولا يلحق به خارجا عنه ليبقى رمضان مصالما بين حرمتين. حرمة في اوله بصوم يوم الشك وحرمة في اخره بصوم يوم العيد وبهذا التحريم سين رمضان خمسة عشر قرن وسيظل بعون الله محفوظا مصالا الى ان يرث الله الارض ومن عليها بخلاف الامم الماضية ما كان صيامهم محفوفا بحرمة كانوا يزيدون في اوله احتياطا ويزيدون في اخره يوما احتياطا فلما يطول العهد يدخل الاحتياط في الرسميات فيأتون باحتياط اخر في اوله واحتياطا اخر في اخره فاذا ما طال الوقت دخل الاحتياطي في صلب الفريضة وهكذا حتى وصل الصوم عندهم اربعين يوما فجاءهم في سنة حارة فلم يستطيعوا الصوم ونقلوه إلى أيام الربيع أما صوم المسلمين صوم رمضان الذي بقي محفوظا وهو صوم هذه الأمة فمنع الله وسائل الزيادة حرم الصوم الذي اليوم الذي قبله بل وزيادة نهى صلى الله عليه وسلم صوما من نصف شعبان الأخير لمن لم يكن له صوم كل ذلك كما يقول مالك رحمه الله سد الذرائع منع المباح مخافة الوقوع فيما ليس بمباح وعلى هذا فإذا صام المسلمون شهرهم ووفوا التزامهم لربهم كأنه يقول لهم يا عبادي أمرتكم فاستطعتم أمرتكم فامتثلتم واديتم الواجب هلم إلى جزائكم هلم إلى المكرمة فيجعل لهم يوم العيد يوم ضيافة عند الله فمن صام يوم العيد كأنه معرض عن ضيافة الله وإذا عرضت عن ضيافة الله فانتروح ما لك مجال ومن هنا يتعين الفطر وعند جميع المسلمين من نوى صوم غد وهو عيد فنيته باطلة وامساكه عن الطعام غير شرعي ليس له الا الجوع ونيته الصيام يأثم عليها حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجوز له ان يفي بنذره الا عند الامام ابي حنيف رحمه الله ينعقد النذر ولكن يصوم يوما اخر غير يوم العيد لأن يوم العيد ليس محلا للصوم مثل الليل بسواء وهكذا يوم عيد الأضحى دعاهم وللنا ولله على الناس حج البيت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ادوا المناسك وامتثلوا أمر الله وطافوا وسعوا ووقفوا وامتثلوا كل ما يعقلون أو لا يعقلون وفي نهاية الأمر يجعل لهم الضيافة يوم العيد الأضحى وهكذا العالم تبعا للحجاج فعيد الأضحى للمسلمين يحرم صومه ولو صادف يوم عيد في من يصوم كفارة لا يقطع تتابعه لا يصح له أن يصومه كما لو صادف المرأة في صيام شهرين متتابعين حيضتها فحيضتها لا تقطع تتابع صومها لأنها ليست في يدها وليست محل صوم إذن هذه أيام العيدين